يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِكُمُ الَّذِي فضل فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 فَلَعَلَّكَ تَرْكُهُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكير أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من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 مَثَلُ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون 125. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا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 ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وغيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيبٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِي دَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا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 وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هود مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُولُ إِلَّا اَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي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 قال يا قوم اعبدوا الله ما مِنْ من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب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 أَتَنَهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وَآتَانِي منه رحمة وَآتَانِي مِنْهُ رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَتْ مَا فِي دَارِي وَمَن يُؤْذَنُ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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيب فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة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 قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت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 وَيَا قَوْمِ مَاعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِدٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ أُرْتَقِبُ إِنِّي مَعَكُمْ رَاقِبٌ وَلَمَّا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمت منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بُعِدَ لِمَدِينَكَ مَا بَعِدَ الثَّمُودُ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْقَانِ مُبِيدٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهِ فَاتَّبَعُوا أَمْ رَفِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ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 ذلك من أنباء القرى نقصه وعليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود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 ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 فاستقِن كما أمرت ومن تَبَّ معكَ ولا تطْغَ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُ إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء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 وَلِلَّهِ غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون